بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم تُنذِرُ قوما مَا أُنذِرَ بَأْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ هي إلى الأذقان فهم قمحون، هو من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا، فأوشاهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أن لوتهم أم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من استفع الذكر وطشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بعيدا لفضيله فقالوا محمد راتب قالوا إن تغيّرنا بكم لئلا متناهوا لنرجع منكم ولا Yeah. من دونه آلية إن يردني الرحمن ببض لا تغن لا تغن عني شفاعة قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون لفضيله الدكتور محمد اجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نطيل وأعناد وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا سبحان الذي خلق أَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تنبت بِتُ ومن مِمَّا ومما لا يعلمون وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ هَٰذِهِ آيَةٌ لِّلَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ نَهَارًا وَالشَّمْسُ تَجْرِي ذلك تقدير العزيز العليم والقمر خدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل شابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم لفضيله الدكتور إلا في الظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما يهون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يقصمون وَهُمْ يَقِصُّونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوصِيَةً فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا خراط مستقيم ولقد أظل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلوا Ah! Uh -huh. ولهم فيها منافع وما شارب فلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَتَن قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشىها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا